اي ما قبله الغير النوع الرابع والعشرون معرفة الوقف والابتداء قال الإمام رحمة الله عليه وهو فن جليل وبه يعرف كيف أداء القرآن دائما نقول أيهما أفضل في الصلاة للإمام أن يقرأ بآيات طوال من صور طوال أم بقصار الصور ما هو الجواب لماذا قصار الصور لأن لما يقرأ صورة الضحى يبتلي بها وينتهي بها يبقى إيه أدى المعنى كاملا بخلاف ما يقرأ ببعض آيات من صور طوال فإنه قد يبدأ من حيث لا يصح الابتداء وقد ينتهي إلى حيث لا يصح له الانتهاء فلذلك أردت أن نختم دراستنا هذه بهذا النوع من أنواع علوم القرآن معرفة الوقف والابتداء من أين تبتدئ وأين تقف؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه فن جليل وهو به يعرف كيف أداء القرآن. يعني أنت لما تبتدي ابتداء صح وتنتين تزا صح أنت كده بتفهم القرآن وبتفهمه من يسمعه منك ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة. وبه تتبين معاني الآيات ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات. لفوائد معرفة هذا الـ معرفة هذا الفن. به يعرف كيف أداء القرآن ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة. وبه تتبين معاني الآيات ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات. وقد النف فيه الزجاج قديما كتاب القطع والاستئناف وابن الأنبار وابن عباد والداني والعماني وغيرهم وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يعلمون ما ينبغي أن يوقف عنده كما يتعلمون القرآن يعني زي ما كانوا يتعلمون القرآن كانوا يتعلمون الوقف وليه والابتداء المحقق قال في الهامش الخضر بتمامه كما نقل أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني قال قال عبد الله بن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أقدنا لا يؤت الإيمان قبل القرآن ولقد رأينا اليوم رجالا يؤت أقدام القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى قاتمة ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظه فالمقصود من تلوة القرآن هو إيه؟ التدبر والفهم والوقوف عند حلاله وحرامه وأوامره ونواهيه كل آية في القرآن بتقول لك أو كل حرف أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظه ولذلك كان أبو الدرداء يقول إني أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت فأقول علمت فلا تبقى آية في الكتاب امره إلا سألتني هل اتمرت ولا تبقى آية زاجرة إلا سألتني هل ازدجرت فأعوذ بالله من علم لا ينفع يبقى المقصود كله من العلم هو العمل والمقصود من القرآن العمل به والعمل به لا يتم إلا بتدبره وفهمه والوقوف عند كل آية ولذلك يقول العلماء في قراءه القرآن لا يكن هم القارئ آخر الصورة لا يكونش همك إن تختم الصورة لا يكون همك إن تفهمت أي من الصوره فلو وقفت عندي آية واحده في الصورة وفهمتها وأتقنتها وعرفت ما أراد الله منك فيها هذا يكفيك لكن تقرأ القرآن تهزه هزا كهز الشيع تختمه في ليلة أو في يوم ولا تعرف ما فيه هذا خطأ وروي عن ابن عباس قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان قال فانقطع انقطع الكلام واستأنس لابن النحاس بقول النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب بئس الخطيب أنت حين قال ذلك الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما ووقف من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما ووقف <صحيح> يعني من سوى بالايه بالمطي قال فقد كان ينبغي أن يصل كلامه فيقول ومن يعصيهما فقد غوى أو يقف من يطع الله ورسوله فقد رشد فإذا كان مثل هذا الوقف فإذا كان مثل هذا يعني الوقف مكروها في الخطب ففي كلام الله أشد, ايه؟ اشد كراحة قال وفيما ذكره نزاع ليس هذا موضعه وقد سبق حديث انزل القرآن على سبعة احرف كل كاف شاف ما لم تختم ايه عذاب بايه رحمة او ايه رحمة بايه عذاب قال وهذا تعليم للتمام فانه ينبغي ان يوقف على الايه التي فيها ذكر العذاب والنار وتفصل عما بعدها فمثلا قالوا تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في صد البقرة بعدها ايه؟ والذين آمنوا عملوا الصالحاء فما ينفحش توصل ما ينفحش قولوه أولئك أصحاب النار هم والذين خالدون في صد البقرة يبا انت كده ايه؟ سويت الفريقين وكذلك قالوا تعالى حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار في غافر ما توصلهاش بمبعدا الذين احملوا ايه؟ العرش ما تقولش أنهم أصحاب النار الذين هون العرش وكذلك في الإنسان يدخل من يشاء في رحمته لا يجوز أن يوصى بقوله والظالمون وقص على هذا نظائره قال حاجة هذا الفن اللي هو فن إيه الوقف والابتداء إلى مختلف العلوم يعني عشان تتعلم الوقف والابتداء انت محتاج للعلوم كله يعني المساله يعني علم الوقفه الابتدائي ده علم مهم جدا عشان تتقنه محتاج الى كل العلوم الاخرى ازاي قال وهذا الفن معرفته تحتاج الى علوم كثيره قال ابو بكر ابن مجاهد لا يقوم بالتمام في الوقف الا عد بقى نحوي وغيرت كده حطي فواصل عندك نحوي عالم بالقراءات عالم بالتفسير والقصص وتلخيص بعضها من بعض عالم باللغه التي نزل بها القران هذا كلام ابو بكر مجاهد وقال غيره عالم بالفقه الذي يريد ان يتقن الوقف والابتداء إذا محتاج ان يكون ايه نحويا يعني يتقن الايه النحو ويكون عالم بالقراءات وعالم بالتفسير والقصص وعالم باللغة العربية وعالم بالفقه لماذا عالم بالفقه في الوقف والابتداء قال ولهذا من لم يقبل شهادة القاذف وانتاب وقف عند قري ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا والذين يرون المخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فقال شهادة القالف مردودة حتى وبعد حتى بعد التوبة فاما ده ايه دي العلوم التي يحتاجها من اراد ان يتقن الوقف والابتداء عزيم بقى نفصل ليه محتاج العلوم دي ليه من اراد ان يعلم الوقف والابتداء بحاجة الى هذه العلوم قال فأما احتياجه إلى معرفة النحو وتقديراته فلأن من قال في قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم إيه وجاهدوا في ليحق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم إبراهيم من قال من قال في قوله تعالى ملة ابيكم إبراهيم إنه منصوب بمعنى كملة كملة او اعمل فيها ما قبلها لم يقف على ما قبلها وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم رئيب يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج كما لم يجعل على ابيكم ابراهيم ايه حرجا وكذلك الوقف في اول الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم يبتدئ قيما لئلا يتخيل كونه صفه له يعني عوجا منصوبه وقيما ايه منصوبه فما تقولش ولم يجعل له عوجا قيما لانك انت جعلتهم الاثنين ايه مفعولين اذا العوج لا يكون قيما وهكذا الوقف على ما في آخره هاء في القرآن الكريم كتابية حسابية سلطانية وأمثالها الوقف على ما في آخره ها. فإنك في غير القرآن تثبت الهاء إذا وقفت وتحذفها إذا وصلت الكلمة لآخرها هاء في غير القرآن تثبتها عند الوقف وتحذفه عند الايه الوصل تقول مثلا ق ع ق ع دي ثابته في الايه في الوقف فاذا قلت قي زيدا حذفت الايه الهاء واذا قلت ع كلامي ع كلامي خلي بالك هنا كلمه ولا حرف كلمه والعين هنا كلمه ولا حرف كلمه بمعنى فعل امر ك زيدا ك زيدا ع كلامي فعند الوصل حذفت الهاء عند الوقف وقفت عليها اما في القران فلا بد من ايه من ثباتها من ثبوتها كتابيه حسابيه فالواجب ان يوقف عليه بالهاء لانه مكتوب في المصحف بالهاء ولا يوصل لانه يلزم في حكم العربيه اسقاط الهاء في الوصل فإن أثبتها خالف العربية وإن حذف فإن أثبتها خالف العربية وإن حذفها خالف مراد المصحف ووافق كلام العرب وإذا هو وقف عليه خرج من الخلافين واتبع المصحف وكلام العرب يبقى إيه في ما كان آخرها في القرآن يوقف إيه يوقف عليه واقف انقلف فقد جوزوا الوصل في ذلك قلنا اتوا به على نيه الوقف غير انهم قصروا زمن الفصل بين النطقين فظن من لا خبره له انهم وصلوا وصلا محضا وليس كذلك يقول ايه فاما يقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه فوقف ولكن وقفه ايه وقفه خفيفه فظن من سعونه إيه؟ انه وصل ومثل, ومثل قراءة ابن عامر لكنه والله ربي بإثبات الألف في حل الوصل اتبعوا في إثباتها خط المصحف لأنهم أثبتوها فيه في على الوقف فلهذا أثبتوها في حال الوصل وهم على الوقف بأدئه بيان كيف أن من أراد أن يتعلم الوقف والابتداء يلزم معرفة الإيه؟ النح يلزم معرفة الإيه؟ النح طيب وأما احتياجه إلى معرفة التفسير من أراد أن يتعلم أن وقف الابتداء ينبغي أن يكون علياً بالتفسير قال فلأنه إذا وقف على فإنها محرمة عليهم أربعين سنة أيوة آه. قال موسى رب إني الأملك والنفس أيه وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة انت عارف هنا علامة التعانق قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه فعلامه التعانق يجوز الوقف عن الاولى ويجوز الوقف عليه الثانيه قال فمن وقف على اربعين سنه كان المعنى ان المدة التحريم قد ايه اربعين سنه واذا وقف فانها محرمه عليهم وبعدين قال اربعين سنه في كان المعنى محرمه عليهم ابدا وان التها ايه اربعين فرجع في هذا الى التفسير فيكون بحسب ايه فيكون بحسب ذلك وإذا زي ما قلنا بيفيدك في التفسير معرفة الوقف والابتداء ويفيدك يعني متى يعني بيان المعنيين إذا وقفت هنا يبقى المعنى إيه وإذا وقفت هنا إيه المعنى إيه واي المعنيين أرجح وأي الوقفين إيه وأي الوقفين إيه أرجح فهنا مثلا في آية المائدة أي الوقفين أرجح احنا قلنا ايه فان محرمه عليهم أربعين سنه الوقف ده يفيد ان التحريم مدته اربعين سنه فان محرمه عليهم أربعين سنه يتيما في الارض هذا الوقف بيقول ان التحريم ايه مؤبد وهم حيث اربعين سنه طيب اي الوقفين افضل وارجح إيه؟ هي حرمت عليهم اربعين سنه ولا حرمت عليهم ابدا الارض المقدسه حرمت عليه بعد خروجه من مصر ابدا ولا حرمت 40 سنه حرمت عليه 40 سنة عشان كده يوشع بن نون ايه دخل بيه الارض المقدسه يوشع بن نون بعد موت موسى عليه السلام دخل الارض المقدسه وحديث لم تحبس الشمس الا ايه لنبي ويوشع بن نون لما دخل بيت المقدسة والشمس هتغرب ايه وكان صبح الايه السبت فقال الله إنك مأمور وأنا مأمور ولمح بسي علينا فحبس الله حتى إيه حتى دخلوا إيبا الأرض لم تحرم عليهم أبدا إن يبقى أنت لما تفهم المعنى يخليك ترجح لإيه الوقف يبقى الوقف إيه فإنها محرمة عليهم أربعين سنة وبعدين يتيهون في إيه يتيهون في الأرض فإنها محرمة أربعين سنة طب يا رب حيروح فين بقى في الأربعين سنة يقفروا لأن الله حيروحه فين؟ قال يأتي هنا في أي في الأرض. وذلك مثلا في أول صوت البقرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين علامة التعانق. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فعلامة التعانق على ريب وعلى أيه؟ وعلى فيه. طيب ماذا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الوقفين جائز بس اي او الوقفين افضل الوقف الثاني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رجحت الوقف الثاني ليه لأنك انت لما تقول ذلك الكتاب لا ريب يعني لا شك وانت ابتدئ فيه هدى المتقين يبقى جعلت القران فيه هدى فيه ايه فيه هدى لكن لما تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه وذو الهدى للمتقين جعلت القران كله ايه كله هدى كما في قال شهر رمضان الذي انزل فيه قران هدى لايه هدى فقال ان كله هدى أي ف ال ال ال ال والابتداء مع معرفة التفسير بيخلي القران ليه كده ايه ليه طعم عندك وليه حلاوة كده ومعاني وكذلك يستحب الوقف على قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا في قصة اصحاب الايه الكهف وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قالوا منهم دفسوت يسين من بعض ونفخ في الصور فإذاهم هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال ثم يبتلي قل هذا ما وعد الرحمن ليه لأنه قيل إن هذا الجواب من كلام الملايك له فالكفار المنكرون للبعث لما نفخ في الصور فاذا هم من الأجداف إلى ربينا سيقال يا ويلنا فوجئوا بما كانوا ينكرونه من بعثنا مرقدنا فأجيب هذا إيه هذا ما وعد الرحمن وعندك في سورة الملك في سورة الملك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعنا شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سلام خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير هنا يجوز الوقف ويجوز الايه ويجوز الوصل وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير يبقى مع الوصل الكلام كله منين كلام كله من أقوال الايه من اقوال الكفار أي ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا لهؤلاء النذير وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم أيها الرسل إلا في ظنعي كبير بل ما توصل يبقى كل الكلام من كلام الايه الكفار وإن ان تقف قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء يبقى انتهى كلامهم وبعد يقول إن أنتم إلا في ضلال كبير بل خطاب لهم هم إيه ما أجابتهم إيه أجابتهم الملائكة لما اعترفوا بذنبهم وقالوا فكذبنا وقلنا ما نزل من شيء الملائكة ردوا عنه وقالوا إيه إن أنتم إلا في ضلال كبير <تصفيق> يبا من أراد أن يتعلم الوقف والابتداء فهو بحاجة إلى النح وبحاجة إلى التفسير وبحاجة إلى المعنى <تصفيق> قال وأما احتياجه إلى المعنى فكقوله قال الله على ما نقول وكيل في سورة القصص وقصة موسى مع, مع الرجل الصالح لا ده في سورة يوسف مع يعقوب عليه السلام أي فلما قال لن أرسله معكم لما قلوا إبعثنا أنا أخذنا نكتل قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يخاطبك فلما اتوه موثقهم لما أعطوه العهد الميثاق ومن حفظ اخيهم قال من اللي قال يعقوب عليه السلام قال الله على من قلعه وكيف قال فيقف على قال وقفة لطيف قال أقال الله على من قلعه وكيف لألا يتوهم كون الاسم الكريم لفظ جلاء الله هو فاعل ايه قال قال الله قال الله يبقى قال فعل ماض لفظ جلاء ايه فاعل فهو من اللي قال الله على ما نقول وكيل هو يعقوب تقول ايه قال الله على ما نقول وكيل وكذلك يجب الوقف على قوله ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم في سورة يونس وفي سورة إيه؟ في سورة ياسين ايضا ولا يحزنك قولهم تقف بعد يقول ان العزة لا جميعا لان ايه ولا يحزنك قولهم ينهى الله النبي عليه الصلاة والسلام عن الحزن بما يقول إيه الكافرون طب لماذا ينهى قالوا ان العزة الى ايه جميعا الله سيعزك ويذلمهم فلما توصلين تقول ولا يحزنك قولون إن العزة الله بانت جعلت إن العزة الله من, إيه؟ من قولهم وهل يحزنه أن يقول إن العزة الله أيها إذا خليبوا علشان كده ده الوقف ده في علامات المصحف وقف إيه وقف لازم. وقف لازم ومعنى الوقف اللازم أن الوصل يخل بالإيه يخل بالمعنى ولا يحزنك قولون إن العزة الله في سورة ياسين فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما إيه وما يعلنون لهنا وقف لازم ولا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم ثم تبتل من أي معلوم وكذلك قولوا تعالى لموسى وهارون فلا يصلون إليكما بآياتنا لما قال أخي هارون هو وأشد أفسح مني لسانا فأرسلوا معي ردءا يصدقوا لإني أخافا يكذبون قال إيه سنشد عددك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا قال الشيخ عز الدين الأحسن الوقف على إليكما فلا يصلون إليكما لأن إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم وصول إليهما لأن المرد بالآيات العصى وصفاتها وقد غلبوا بها ولم تمنع عنهم فرعون. فهم إيه؟ فلا يصلون إليكما انتهى الكلام وتبتدئ باياتنا أنتم ومن معكم ومعكم الغالبون وكذلك يستحب الوقف على قوله تعالى في صورة سبأ أو في صورة الأعراف أولم يتفكروا والابتداء بقول ما بصاحب من جن ما توصلش ما تقولش أولم يتفكروا ما بصاحب من جن لا تقول اولا بيتفكروا وبعدين تنفي ما بصاحب من جنة فان ذلك يبين انه رد لقول الكفار يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون وقال الداني انه وقف تام وكذا الوقف على قوله ولذلك خلقهم في سورة في سوره هود ايوه ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك إيه؟ خلقهم والابتداء بما بعده أي لأن يرحمهم فإن ابن عباس قال في تفسير آية ولا يزالون مختلفين يعني اليهود النصار إلا من رحم ربك يعني أهل الإسلام قال ولذلك خلقهم أي لرحمته خلقهم مش للاختلاف ولذلك خلقهم يعني خلق المسلمين خلقهم لايه ليرحمهم وكذلك الوقف على قوله يوسف اعرض عن هذا هو الابتداء بقوله واستغفر ايه لذنبك لنده خطابين خطاب ليوسف وخطاب لمرأة الايه العزيز يوسف اعرض عن هذا اسكت يوسف عن القصة لا تحكوش تاني مجد والتفت الى مرأة الايه واستغفر ايه لذنب تما تقولش يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك لا تقف فان بذلك يتبين الفصل بين الأمرين لأن يوسف عليه السلام أمر بالإعراض هو الصفح عن جهل من جهل قدره وأراد ضره والمرأة أمرت بالاستغفار ذنبها لأنها همت بما يجب الاستغفار من ولذلك أمرت به ولم يهم بذلك يوسف عليه السلام ولذلك لم يهم بالاستغفار من وإنما هم بدفعها عن نفسه هنا نقول مسألة الهم يقول الشيخ أن يوسف لم يهم ولذلك لم يهم بالاستغفار وإنما هم بنفعها عن نفسه لعصمته هنا الرأي هذا وإن ذهب إليه من ذهب العلماء إلا أنه رأي مرجوح إلا أنه رأي مرجوح الله يقول ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربي هم المراه كان عزمه هم المرأة كان ايه كان عزمه لانها همت وفكرت وخططت ودبرت وتزينت وتجملت واغلقت الابواب وبعدين دعت اما وهم بها ده هم النفس لو اول خواطر حديث النفس حديث النفس يعني الشاب في داخل بيت وامراه ذات منصب وجمال تقول هيت لك اذا نفسه لم تتحرك يبقى هو ايه يعني حصورا بم... ب... على مذهب من قال ان في حقه يحيى حصورا يعني لا ياتي النساء وهذا التفسير خطا في حق يحيى برضه فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحرار ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا قال بعضهم حصورا لا ياتي النساء هذه صفه نقص صفة نقص لقنا حصورا لات النساء صفة نقص الانسان ربنا عافينا اياك الانسان المريض العاجز عن قربان النساء هذه صفة نقص في الراجل يبقى انسان مريض مش سليم. سليل ها؟ فيبقى والقرآن بيذكر صفات المدح في هذا المبشر به يبقى مدول حصورا لات النساء انت وصفته بصفه نقص والمذكور الصفات صفات ايه صفات مدح انما ايه معنى حصورا؟ يمنع شهوته ويتحكم فيها يمنع شهوته ويتحكم فيها ولا يجيبها هذه معنى ايه ادي معنى حصورا فيوسف عليه السلام شاء وامراه في بيتها ذات منصب تدعو نفسها فاذا لم يتحرك نفسيا يبقى حصورا بالمعنى الايه المرجوح لا ياتي النساء فامتناعه لا يمدح عليه لانه ما امتنعش بقى ان انت تترك او تمدح على, على ما تمتنع منه اذا تركت وانت قادر عليه اذا تركت وانت قادر عليه متى يكون العفو محمودا؟ العفو عند القدرة العفو عند الايه القدرة لما تتمكن من خصمك وتتمكن من الانتقام منه وتكون قادرا على ان تأخذ بالثارك منه وبين تعفو عنه ابا انت ايه ابا العفو المحمود لكن انت ضعيف مش قادر تاخد بحقك ولا انت طيل حقك وتقول انا عفيت عنه بسمحه هذا عفو مش عفو ده فاذا يوسف عليه السلام هم الهم اللي هو ايه اللي هو حديث النفس شاب في كامل قوان وصحته وعافيته وفتوته وامرأة ذات منصب وجمال تدعو نفسها يبقى لازم تحرك لكن هنا بقى صفة المدح التي يستحق المدح عليها انه ايه امتنع وقاوم نفسه ولم يجي بامرأة العزيز ولذلك يقول علماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظل الله في ظله يوم لا ظل الا ظله قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخف الله يعني الذي يمنعه هو الخوف من الله بس هو ده الممدوح لكن لو قال لا أنا اخاف من فضيحة أو أنا أخف من كذا او انا رجل كبير ماليش في الموضوع ده يبقى مش ايه مش ممدوح على ذلك فيوسف عليه السلام هم اللي هو حديث النفس حديث النفس شاب في غريزه تدعونه ذلك انما مدح على عدم ايه اجابه الغريزه واجابه الداعي واجابه الهم حبس همه وكظم و... وكتم غريزته ولم يستجب للمراه فمدح عليها وهذه العصمه العصمه ان يقع في ايه أن يقع في الفواحش أن يقع في ما حرم الله هذه العصمة أما حديث النفس فأيه؟ فلا يؤاخذ به بل هو ممدوح على تركه يقول علماء كرجلين احدهما أعمى والآخر بصير يمشيان في الشارع الشارع كله النساء متبرجة عارية فالأعمى مش شايف حاج والبصير يبص كده يلاقي واحد يجع كده يبص كده واحد يجع عمل كده قاوم نفسه يبقى أيهما مأجورون البصير المعذور أما العام هو الشيء الحاج قال على مذهبه ولذلك أكد أيضا بعض العلماء الوقف على قال ولا قد همت به والابتداء بقال وهم بها وذلك الفصل بين الخبرين وقد قال الداني نو كاف وقيل وذكر بعضهم أنه على حذف مضاف أي هم بنفعها وعلى هذا الوقف على همت به كالوقف على قوله تعالى لنبين لكم والابتداء بقوله أهم بها كالابتداء ونقر في الاضحى ومثله الوقف مراعاة للتنزيه على قوله تعالى وهو الله وقد ذكر وهو الله في السماوات والأرض في سورة النعام قال ومثل الوقف مراعاة للتنزيه على قوله وهو الله وقد ذكر صاحب الاكتفاء وهو أبو عمرو الداني أنه وقف تام وذلك ظاهر على قائد عباس أنه على التقديم والتأخير وهو المعنى وهو الله يعلم سركم وجاركم في السماوات والأرض وإحنا طبعا في الصوت الانعام بينا الوقف الثلاثة أو الوقف الثلاثي في هذه الأيه في هذه الأيه وكلمة وهو الله وقف لا وهو الله في السماوات ده وقف تام يعلم وفي الأرض يعلم سر وهو الله في السماوات وفي الأرض وبعدين يعلم إيه يعلم سركم وجرم وهو الله في السماوات على مدى عقيدة السنة أن الله في السماوات عشسته وبعدين يعل وفي الأرض يعلم سركم في إيه علم في كل مكان وهو الله في السماوات وفي الأرض كما قال في الزخرف والذي في السماء إله في الأرض إيه؟ وفي الأرض إله يعلم سركم وجرم وكذلك حكز مخشري في كشافي القديم عن أبي حاتم في قوله مستهزئون في صدق البقره وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم قال ليس مستهزئون بوقف صالح لا احب استئناف الله يستهزئ بهم ولا استئناف ومكر الله والله خير مكرين حتى أصله, حتى أصله بما قبله قال وإنما لم يستحب ذلك لأنه إنما جاز إسناد الاستهزاء والمك إلى الله تعالى على معنى الجزاء عليهما وذلك على سبيل المزاجه فإذا استانفت وقطعت الثاني من الأول أوهم أنك تسنده إلا مطلقا والحكم في صفات سبحانه أن تصانى عن الوهم وكلام الزمخشري مرجوح ونقول الوقف تام ولا سيما أن مستهزون رأس آية, رأس آية واذا خلو الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون وقفتان الله يستهزئ بهم واستهزاء الله بهم مقابل ايه استهزاءهم ايضا و... ويسخرون من الذين سخر الله سخر الله يخادعون الله ولن ما الا انفسهم ومكروا ومكر الله فهذه الصفات لا تطلق على الله على الاطلاق الا في مقابلة الايه ما قبلها ما قبلها وكذلك قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قال صاحب الاكتفاء إنه تام على قول من زعم أن الراسخين لم يعلم تأويله وقول الأكثرين ويصدق قراءة عبد الله ويقول الراسخون في العلم آمن به وإحنا قلنا إن الوقف هنا مرد إلى بيان التأويل مرد إلى بيان التأويل فالتأويل يطلق ويراد به ما يقول إليه شيء يعني عاقبة الإيه عاقبة الشيء كما قال يوسف كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله من ذلك خير وأحسن إيه تأويل إذا اختلفتم في شيء فردتموه إلى الله ورسوله كانت العاقبة أحسن كانت العاقبة أحسن وقال يوسف وقد جمع الله شمله بأبوي ذلك تأويل الرؤيا من إيه؟ من قبل والله يقول هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله فالتاويل بمعنى عاقبه الامر التي يقول إليها هذا لا يعلم الا ايه إلا الله وما يعلم تأويله الا الله وتستانف الراسخون في العلم يقولون واما التاويل بمعنى التفسير يبقى الراسخون في العلم ايه يعلمونه فتقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في الإيه في العلم وذكر أمثلة كثيرة في هذا المعنى ثم قال وأما احتياجه أي احتياج من أراد علم الوقف والابتداء وأما احتياجه للمعرفة بالقراءات فإنه إذا قرأ ويقولون حجرا محجورا بفتح الحاء كان هذا تمام. وإن ضم الحاء ويقرات الحسن فالوقف عند حجرا ويقول حجرا لأن العرب كان إذا نزل الواحد المشدة. قال حجرا فقيل له محجورا يبقى ايه ويقول حجرا وبعدين تساله ايه محجورا يبقى حجرا ده كلام واحد ومحجورا كلام ايه كلام اخر فقيل اي لا تعاذون كما كنتم تعاذون في الدنيا حجر الله ذلك عليهم يوم القيام واذا قرى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى قولي قصاص فهو التام إذا نصب والعين بالعين ومن رفع فالوقف عند أن النفس بالنفس وتكون والعين بالعين ابتداء حكم في المسلمين وما قبله في الايه في التوراه قال واعلم أن أكثر القراء يبتغون في الوقف المعنى وإن لم يكن رأس آية أكثر القراء يبتغون في الوقف المعنى وإن لم يكن رأس الآية يعني أكثر القراء يصلون من أجل تمام المعنى ولا يهتمون برؤوس الإيه؟ الآيات فمثلا في المعون يقرؤون فويل للمصلين الذين هم عن صراطهم ساهون وفويل المصلين رأس آية فأكثر القراء لا يهتمون برؤوس الآيات وإنما يهتمون بالمعنى فيصلون وإن, إيه؟ وإن كان رأس آية ونازعهم بعض في ذلك قال هذا خلاف السنة السنة أن النبي صلى الله سلم كان يقف على رأس الآية الآيات، فإن النبي صل الله سلم كان يقف عند كل آية، فيقول الحمد لله رب العالمين ويقف، ثم يقول الرحمن الرحيم وهكذا. رواة أم سلمة أن النبي صل الله سلم كان يقطع قراءته آية آية، ومعنى هذا الوقف على رأس الآية وأكثر أواخر الآية في القرآن تام أو كاف وأكثر ذلك في الصوّ القصار الآي. نحو الواقع قال وهذا هو الأفضل أعني الوقف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها الأفضل أن تقف على رؤوس الآية وإن كان المعنى إيه وإن كان المعنى موصولة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهول ولذلك أنت عندك من علامات الوقف المصح كلمة إيه لا حرف لا لام ألف الناهية حرف لا ده من علامات الوقف معنا إيه معناها لا تقف لما, تقف لما تلاقي كده لم الف يقولك لك فيش هنا ايه ما فيش هنا وقت خلي بالك ان لم الف ده هي بتجدها في نص الايه واحيانا تجدها على راس الايه على راس الايه فكونوها في نص الايه لها معنى وكونوها في اخر الايه لها ايه لها معنى ان لم الف اللي هي النهي عن الوقت لما تلاقيها على في نص الايه يبقى لا تقف على هذه الايه لا تقف على هذه الكلمه ولما تلاقيها في آخر آية وقد تعلمت أن الوقف عن رؤوس الآية ايه سنة يبقى معناها مش لا تقف لا معناها لا تقطع قراءتك معناها لا تقطع ايه قراءت يبقى علامة النهي عن الوقف في فرق بين أن تكون في نص الآية فرق بين أن تكون في آخر الايه في آخر الآية في نص الآية لا تقف على هذه الكلمة لأن المنى هيختل لأن المنى ايه هيختل لكن في آخر الايه معناه لا تقطع قراءتك لانك لو قرات قراءتك هنا المعنى هيختلف فما مثلا ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فويل للمصلين الله أكبر تركع أو تختم قراءتك لا تقف بس لا تقطع القراءة فويل للمصلين الذين هم عن صلاههم قال وأكثر ذلك في السوى القصاء قال أيوة ومعنى هذا الوقف على رؤوس الآي وهذا هو الأفضل عن الوقف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقف عند رؤوس انتهائها واتباع السنة أولى خلي بقى من اتباع السنة أولى دي لأن السنة دي أمر موجد اتباع السنة أولى في كل حاجة اتباع السنة في اولى في كل حال يا ايها الذين لا تقدموا بين يديني وإيه ورسوله اي لا تقول خلاف الكتاب والسنة دايما في كل شيء ساد ما تعرف السنة تقول اتباع السنة ايه اولى دايما في كل حال اتباع السنة اولى قال ومما ذكر ذلك الحافظ او بكر بين هقف الكتاب شعب الإيمان وغيره ورجح الوقف على رؤوس الايوة ان تعلقت بما بعدها قلت وحكى النحاس عن الاخفش علي بن سليمان أنه يستحب الوقوف على قوله هدى للمتقين لانه رأس آية وإن كان متعلقا معنها هدى للمتقين الذين يؤمنون به بالغيب فالذين يبنوا بالغيب متعلقا بالإيه بالمتقين وتفصيل لهم ومع ذلك الوقف على رأس الآية أفضل وإن كان المعنى متصلا ثم ذكر أقسم الوقف وقال الوقف عند أكثر قرى ينقسم بعد أقسام سام مختار وكاف جائز وحسن مفهوم وقبيح متروك وقسم بعض من ثلاثة وأسقط الحسن وقسم آخر من اثنين وأسقط الكافي والحسن فعليكم أن تقرأوا هذه الأنواع من أنواع الوقف لينتهي بذلك الآيه هذا النوع الرابع والعشرون من أنواع علوم القران وهو الوقف والايه والابتداء هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك